الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هذا السائل يقول شيخنا ما حكم من يقول في حق من ما ذهب إلى مثواه الأخير القبر ليس المثوى الأخير وإنما القبر هو منزلة بين الدنيا والآخرة منزلة بين الدنيا والآخرة فليس المثوى الأخير بل هو مثوا له ما بعده ووراءه ما وراءه هذا السائل يقول إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة فكيف تكون الصلاة في دون مأجورين إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة فهذا خير إلى إلى خير ونور على نور ففيوم الجمعة يوم فاضل وهو أفضل أيام الأسبوع ويوم عرفه هو أفضل الأيام وسيد الأيام قد قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأما الصلاة فالمسلمين في الأمصار يصلون الجمعة وأما الذين في عرفة يصلون الصلاة مع الإمام أو يصلون إذا تمكنوا ويسمعون خطبه أو يصلون في قيامهم ومنازلهم يصلون ظهرا يجمعون معها العصر ويقول أيضا في سؤاله وهل ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الوقوف بعرف إذا وافق يوم الجمعة أنه يعدل سبع حجات جاء في حديث في سنادي كلام أنه يعدل سبعين حجة أنه يعدل سبعين حجة لكن الحديث في سنده كلام نعم وهذا يقول بحثت عن حملة لأحج معها فوجدت الأسعار كبيرة ولا أستطيعها وجدت حملة حملة مناسبة لكن مخيماتها في نهاية ميناء أول مزدلفة في أتهاء فهل أذهب معهم المبيت في مزدلفة ليالي التشريق لمن لم يتمكن أو لم يجد مكانا ليبيت في ميناء لازدحامها وامتلائها فهو جائز الأصلا يكون المبيت في ميناء وهو من واجبات الحج في ليالي التشريق لكن إذا امتلأت ميناء ولم يكن له فيها مكان وازدحمت فله أن يبيت بمزدلفة وبياته بها جائز لا شيء عليه في ذلك السئلة كثيرة عن تكرار العمره بعد العمره تكرار العمرة بعد العمرة إذا كان المقصود به العمره من التنعيم وأن يخرج إلى التنعيم ويعود ويخرج ويعود فهذا لا نعلم فيه سنة عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا في فعل الصحابه الكرام مع انهم كانوا احرص منا على الخير وكان ايضا من يقدم من الافاق في الزمن الأول ما يعرف مثل هذا وهو التكرار ولهذا ولهذا بعضهم قد يتكرر من من التنعم الى إلى إلى إلى الى الى الى الى الى ويجعل حلقه لشعره على, على على مراحل يعني يقصر من شعره شيئا قليلا ثم يقصر شيئا قليلا حتى أحد المشايخ يقول مرة رأيت رجلا حلق رأى رأسه الجانب الأيمن حلقه بالنصف وأبقى الجانب الأيسر يقول فسألته قال أريد أن أعتمر من التنعيم مرة ثانية فبقيت نصف رأسي للعمرة الثانية أبقيت نصف رأسي للعمرة الثانية فعلى كل حال يعني هذا الأمر وتكرار تكرار العمرة والتردد من التنعيم لا نعلم عليه دليلا وهو في الوقت نفسه أيضا مع وشدة الزحام الذي يكون في مكة في إيذاء الناس، في إيذاء الناس، فليكن لك في سفرتك عمرة تؤديها عن نفسك إذا كان هذا أول مجيئك وإذا تيسر لك مجيء المدينة أو سفر آخر فإنك تحرم بعمرة أخرى تجعلها عنك أو عن من تحب من والديك أو غير من من ترغب أن تعتمر عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ولكن كما قال العلماء لا يخرج من مكة من أجل, لا يخرج من مكة من أجل أن يعتمر وإنما يدخل إليها ملبياً معتمراً نعم هذا السائل يقول كلفني أحد الاخوان أنا حج عن ميت له فإن فعلته فماذا لي من هذا الحج لك من هذا الحج حرصك ونصحك وشهودك للخير أما ثواب الحج فهو لمن حججت عنه وأجر الحج لمن حججت عنه لكن نصحك للمسلم وقيامك بالواجب وما يحصل لك من الإيمانيات و والفوائد والمنافع العظيمة التي يشهدها الحاج كل هذه خيرات تنالها كما قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم فأنت تشهد المنافع وتشهد الخير و و وتشارك الناس في الخير و و ويتحقق لك بإذنه تعالى من زيادة الإيمان واليقين ما, ما يكون لك به الثواب العظيم أما أجر الحج فهو لمن حججت عنه ولك ثواب القيام بهذا الأمر والنصح ل لدي اخيك المسلم قيامك بالواجب كما ينبغي هذا السائل يسأل انا رقيه يقول ما هي طريقه النف عن المريض هل هي قبل القراءه بعدها وهل تختص بمكان المرض او غيره وايضا يقول هل هذا صحيح ان بعضهم يذكر ان من الامور النافعه ان يقصد ان يقصد هدايه الجن وهذا له تاثير قوي في نفع الرقيه الرقيه مر معنا الكلام على معناها وتعريفها في لقاء الامس وهي القراءه المراد بالركية القراءه مع النفث ويكون النفث مع قليل من الريق يعني رذاذ أو شيء يسير من الريق ولهذا فرق بين النفخ والنفث والتفل والرقيه نفث يعني مع قليل ما من الريق ليس هواء فقط وليس ايضا تفل وانما هو نفخ وهو شيء من الهواء مع رذاذ من ريق الانسان مع القراءه فيقرأ ما ما ما يتيسر له قراءته ومر معنا في حديث ابي سعيد الخدري أن الذي قرأ الذي رقى سيد القوم اكتفى بالفاتحة يكررها وينفث ويكررها وينفث فالقراءة مطلوبة وتكرارها مطلوب تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة الإخلاص وتقرأ المعوذتين ونحوهما من مما, مما ورد في النصوص والقرآن كله شفاء وعافية نزل ما هو شفاء لكن جاء في آيات مخصوصة من القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى بها أو اقر الرقيه بها مثل الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين فهذه لها شأن عظيم وكذلك آية الكرسي التي أعظم آي القرآن فتقرأ وينفث على المريض وتكرر تكرر مرات عديدة يقرأ وينفث وسواء كان أول بدءه بالنف أو أول بدءه بالقراءة المهم أنه يستمر يقرأ وينفث يقرأ وينفث على المريض مكررا ذلك كما مر معنا في الحديث في لقاء الأمس فهذا فيما يتعلق بالرقية وحصل فيها عند الناس مبالغات ومخالفات اشرت إلى شيء منها في حديث الأمس عن الرقية وأما مخاطبة الجن وقصد هدايتهم فدعوة الجن هم هم مكلفون مثلنا والله عز وجل بعث نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين وهم يرون الناس ويسمعونهم وتبلغهم المواعظ ومن شاء الله هداية أثر فيه المواعظ ويسمعونها الذي يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم فهم يرون ويسمعون ويسمعون المواعظ ودون أن يقصد الإنسان مخاطبة ومبتداء الخطاب الذي للناس يسمعه من شاء الله تبارك وتعالى سماع من هؤلاء وإذا قدر أن إنسانا خاطبه أحد من الجن سواء كان هذا الجن متلبسا بميت أو لم يكن متلبسا بمريض أو لم يكن متلبسا بمريض وإنما خاطبه في أمكن وهذا يحصل لبعض الناس يريد إخافة أو افزاعه فتعود وقصد تخويفه. بتقوى الله وبالحساب فهذا أمر لا بأس به لكن المو... ال... الذي يشرع للإنسان عندما يخاف منهم أو من أذاهم مثل ما مر معنا إذا عرض له أحد من الجن أن يؤذن، فإن هذا يطردهم عن... عن المكان ويحافظ على الأذكار أذكار, الله أذ... أذكار المشروعة في الصباح والمساء وأدبار الصلوات كل هذا من الأمور التي لا بد من العناية فيها من العناية بها في هذا الباب نعم هذا السائل يقول عندنا في بلادنا كل قبيلة تدفن في تدفن في مقبرة خاصة بها ولو كانت بعيدة فهل يستطيع الإنسان أن يوصي أن يوصي عند موته بأن يدفن في أكبر في أقرب مقبرة ويخالف عرف قبيلته هذا عرف لا دليل عليه وإنما المسلمون في في في في بلدانهم تكون لهم مقبرة وإذا ضاقت ينتقل إلى غيرها أو توسع ويكون الدفن لكل مسلم أما تخصيص مقابر للقبيلة الفلانية وكل قبيلة يكون لها قبر أو قبور خاصة فهذا مما يوسع دائرة الفرقة والشقاق بين هؤلاء من خلال هذه الطريقة التي لا دليل على مشروعيتها لا دليل على مشروعيتها ووصيتك في أقرب مقبرة وأن لا يكون هذا التخصيص هذا من التعاون على دلالة الناس على الخير بارك الله فيكم هذا سائل يقول هل يسمع الموت السلام وما حكم تخصيص الزيارة بيوم الجمعة أو يوم العيد أولا سماع الموتى للسلام جاء في بعض الأحاديث ان ثبتت فهي نص في الباب وفي سندها كلام أنه ما من أحد يزور قبر مسلم إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام فإذا ثبت ثبتت أمثال هذه الأحاديث فهي نص في الباب والسلام والدعاء لهم ينفعهم قطعا ويفيدهم سواء ردوا أو لم يردوا ومسألة الرد هذه تحتاج إلى نص ثابت يعتمد عليه في هذا الأمر وقضية التخصيص سواء الجمعة أو يوم في الأسبوع أو يوم في الشهر فهذا جاء في السنة ما يدل على النهي عنه والمنع منه حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوها عيدا. جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال زور القبور قال اللهم لا تجعل قبري عيدا جاء في بعض الروايات النهي عن أن تجعل القبور أو قبره عليه الصلاة والسلام عيدا وقال العلماء رحمهم الله العيد هو الذي يخصص للمعاودة من يوم أو شهر مثلا يقول قائل كل بعد صلاة عشاء زور مثلا القبر أو مثلا يقول كل جمعة أو كل يوم سبت او ضحى يوم الاحد مثلا او على رأس كل شهر فهذا من مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في فيما يتعلق القبور من اتخاذها عيدا والمشروع ان يزور الكبور ويعاود الزيارة لكن دون تخصيص دون تخصيص يعني لا يخصص يوما يكرر الزيارة لا يخصص يوما او شهرا أو وقتا معينا وإنما يكثر الزيارة وكلما رأى في نفسه غفلة زار القبور كلما رأى في نفسه غفلة اشتدت عليه زار القبور وتذكر فإنها تذكركم الآخرة حسن الله إليكم هذا سال يقول يا شيخ جدي كان يتعامل بالشعوذة ويكتب الحروز ورأيت معه كتب منها شمس المعارف وكتب التنجيم وكان يحافظ على الصلاة فهل يجوز لي أن أستغفر له وأحج عنه وأعتمر وأترحم عليه هذه الشعوذة وشمس المعارف وكتب التنجيم ونحوها هذه الكتب كثير منها قائم على الكفر وعلى الباطل وعلى الشرك بالله وعلى التعلق بالجن وطريقة عبادة الجن والاستعانة بهم من دون الله تبارك وتعالى فهي قائمه على ذلك هي كتب سحر والسحر كفر وقد جاء في القرآن التنصيص على أنه كفر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فالسحر كفر وشرك بالله تبارك وتعالى وهو من ملة الإسلام والساحر كافر ولا يكون السحر في في في حقيقة إلا عن كفر عن كفر بالله من جهتين من جهة الاستعانة بالجن والاستغاثة بهم والالتجاء إليهم والذبح إليهم والتقرب إليهم حتى يعينوه ومن جهة أخرى يكفر من جهة الدعاه علم الغيب وعلم المغيبات وأنه يعلم الأمور ويعلم الخوافي ويعلم ما في الصدور ونحو ذلك قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فالساحر كافر من هاتين الجهتين من جهة أنه, أنه يستغيث الجن ويلتجي إليهم ويتقرب إليهم وهذا صرف للعبادة لغير الله ومن جهة الدعاء علم الغيب وعلم الغيب رب العالمين مختص به لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى فهذا كفر من جهتين وقد يكون أيضا هناك جهات أخرى تدل على كفره لكن هذا أبرز ما يكون في الدلالة على كفر الساحر فإذا كان ب ب بهذه الصفة ويتعاطى السحر بهذه الصفة فالصلاة ما تنفع لأن الصلاة لا تنفع إلا إذا كان صاحبها على التوحيد لله عز وجل من من الشرك وقد قال الله عز وجل في القرآن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا عملك وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وأمر والدك أن تأدر به إذا كان هذه عقيدته وهو على هذه الكفريات وعلى هذه الشركيات وعلى هذه الضلال وتعلم يقينا انه مات على هذه الأمور فلا يكون مات على ملة الإسلام لا يكون مات على ملة الإسلام أما إذا كان والدك عنده شيء من هذه الأمور ولم يبلغ مبلغ هؤلاء أو أنه يعني لم يصل إلى درجة الدعاء علم الغيب ولم يصل إلى درجة الشعوذة ربما لم يصل إلى درجة الاستغاثة بالجن وربما أن هذه الكتب عنده ولكنه ما مارس ما فيها أو مجانبا لما فيها قد يكون ذلك فهناك أمور أنت الذي تتبصر فيها وتنظر وتتأمل هذا سائل يقول ما معنى الآية التي جاءت وابتغوا إليه الوسيلة وابتغوا, الوسي... وابتغوا إليه الوسيلة مثلها مثل ما جاء في قوله تعالى في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة وأحسن ما قيل في الوسيلة ما قال عدد من المفسرين قال الوسيلة الإسلام الوسيلة الإسلام يعني ابتغوا الوسيلة إلى الله بما يقرب إليه وهو الإسلام الذي شرعه وأمر عباده به فالوسيلة هي الإسلام الوسيلة هي التقرب إلى الله تبارك وتعالى بما شرع هذه الوسيلة ولو قيل لاحدنا ما هي أعظم وسيلة تقربنا من الله أن نقوم بدينه الذي شرع لنا وأمرنا به ويأتي في مقدمة, في مقدمة ذلك وأعظم ذلك توحيد الله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى فالوسيلة هي الإسلام هي القيام بدين الله هي التقرب إلى الله تبارك وتعالى بما شرع وبما أذن لعباده به هذه الوسيلة التي شرعنا شرعها لنا تبارك وتعالى ثم جاءوا ناس ففهموا الآية فهم منحرفا وقالوا ابتغوا إليه الوسيلة يعني توسلوا إليه بالمقبورين فقلبوا الأمور وقلبوا الأمور وغيروا الحقائق بي بي بي بي قلب معاني النصوص إلى معاني باطله وفاسده ما أنزل الله بها من سلطان ابتغوا إليه الوسيلة أي التقرب إليه تبارك وتعالى بما شرع وبما أذن جل وعلا